الحمد لله المبدئ المعيد الولي الحميد الرزاق الرازق الحفيظ اللطيف الودود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائم بأرزاق العباد وإليه المرجع والمآب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اشرف نبي انزل عليه خير كتاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الاله والاصحاب وعلى من تبعهم باحسان الى يوم المآب اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله لعلكم ترحمون وتذكروا بان الخالق جل وعلا لن يضيع خلقه كيف وهو العليم بهم وهو القادر على كل شيء خراجه خير ورزقه واسع ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين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 ولو وكل أمر الخلق إلى واحد منهم لضاعوا ولو كان في الكون من ولو كان في الكون ولو كان في الكون من يدبر أمر هذا ولو كان في الكون من يدبر أمر العباد من دون الله لضاعوا وأضاعوا وهلكوا وهلكوا لو كان فيه ما إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يُسألُ عما يفعلوا وهم يُسألون أرأيتم لو أنَّ أرزاق الناس وآجَى لهم بيد بشر منهم فكم يحصل في الأرض من الظلم والبغي والفساد سبحان الله وتعالى وتقدس عن كل نقص ما ترك الله جل وعلا ذلك للخلق أبدا ولو ترك إليهم ولو ترك إليهم إذا لظلم بعضهم بعضا ولسبى بعضهم بعضا وغفل بعضهم عن بعض فأرزاق الناس وآجالهم بيد من لا يظلم ولا ينسى ولا يغفل جل ثناؤه وتقدست اسماءه سبحانه وبحمده قال وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين قالوا لابي حازم رحمه الله قد غلى البر فقال ولو والله لو كانت الحبه بمثقال من ذهب ما باليت علينا ان نعبد الله كما امرنا وعليه ان يرزقنا كما وعدنا روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع في بطن امه أربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات برزقه وأجله وشقي أو سعيد وفي لفظ آخر أن الملك يسأل الله عز وجل فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب اجله فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما يشاء فياخذ الملك بالصحيفه في يده فلا يزاد في امر ولا ينقص رواه مسلم وفي حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَكَلَّلَ اللَّهُ بِالرَّحِيمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ نُطْفَةٌ أَيُّ رَبِّ عَلَقَةٌ أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ أَيُّ رَبِّ ذَكَرٌ أَم أُنثَى أَشْقِيٌّ أَم سَعِيدٌ فما الرِّزْقُ فما الأجل فَيَكْتُبُ كَذَلِكَ في فَيَكْتُبُ ذَا كذلك فِي بطن أمه فقضيه الاجال والارزاق محسومه من عند الرزاق جل وعلا لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولن يموت حي حتى يستكمل ما له من رزق وما له من عمر وبناء على تدبير الحكيم الخبير لخلقه وقسمته لارزاقهم وضربه لاجالهم فان الخلق متفاوتون في الرزق وفي الاجل وفي العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس اربعه والاعمال سته موجبتان ومثل بمثل وحسنه بعشر امثالها وحسنه بسبعمائة ضعف والناس موسع عليه في الدنيا والاخره وموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الاخره ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الاخره ومقتور عليه في الدنيا والاخره وشقي في الدنيا وشقي في الاخره رواه الامام احمد وصححه ابن حبان من حديث خريم بن فاتك الاسدي رضي الله عنه ان العبد اذا ايقن بان الاجل محدد وأن الرزق مقدر واطمأن قلبه بذلك فإنه لن يجزع من فقر أصابه أو جائحة أتلفت ماله ولن يشغل نفسه بالدنيا عن عمل الآخرة لأنه لا يعلم لأنه يعلم ويوقن أنه مهما سعى واجتهد لأنه يعلم ويوقن أنه مهما سعى واجتهد وأجهد نفسه فلن يكتسب الا ما كتب له ولكنه يفعل الاسباب كما امر والمؤمن الحق الذي يفهم قضيه الرزق فمن صحيحه لن تستشرف نفسه الى ما في ايدي الناس ولن تتطلع عينه الى ما في خزائنهم ولن تد ولن تمتد نفسه يده الى ما في ملكهم مما حرم الله عليه ان ياخذه مهما كلفه الامر لعلمه ان الله عز وجل الذي خلقه سيرزقه ولن يبع ولن يبث شكايته للناس لعلمه انهم لا يرزقون انفسهم فضلا عن ان يرزقوا غيرهم ومن اخل بذلك فهو ضعيف الايمان ولا سيما إذا كان يقرأ ويفهم قول الله عز وجل وما من دابه في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلٌّ في كتاب مبين لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن تتعلق قلوبنا بتحصيل أرزاقنا فننسى الله تعالى والدار الآخرة وننشغل عن العمل الصالح بالجمع والتحصيل والعد والتنمية ولربما شحت نفوسنا عن أداء حق الله تعالى في أموالنا أو امتدت أيدينا إلى ما لا إلى ما لا يحل لنا فنكون كالذي يأكل ولا يشبع ويجمع ولا ينتفع نعوذ بالله من نفوس لا تشبع ومن قلوب لا تخشع وما كان هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لان الانسان بطبعه همام جماع يهمه رزقه ويحب جمع ما فضل عن حاجته قال النبي صلى الله عليه وسلم اجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها رواه ابن ماجه والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستبطئوا الرزق فانه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ اخر رزق هو له فاجملوا في الطلب اخذ الحلال وترك الحرام رواه ابن حبان والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب إلى الجنه إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه لا يستبط أن احد منكم رزقه إن جبرائيل صلى الله عليه وسلم القى في روعي ان احد منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب فإن استبط احد منكم رزقه فلا, فلا يطلبه بمعصيه الله فان الله عز وجل لا ينال فضله بمعصيته رواه الحاكم ما هو واقع المسلمين في هذا العصر من هذه النصوص المحكمه وما مدى عملهم بها ان بينهم وبينها لمفازه واسعه وبونا شاسعا الا من رحم الله تعالى وقليل ما هم ان هم الرزق قد اكل قلوبهم وسيطر على عقولهم وعطلوا من اجله ما كلفوا به وهم قد كفوه قال عز وجل وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم وقال عز وجل وامر اهلك بالصلاه لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر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 اما بعد فلقد اعتاد الناس على مستوى من العيش فيه من السرف ما فيه في ماكلهم ومشاربهم ومراكبهم وملابسهم ومساكنهم وكثير من متطلباتهم لا تصل إلى مستوى الحاجه فضلا عن الضرورات واكثرها من التحسينيات والكماليات وما هو دونها مما يصل بصاحبه إلى حد الاسراف المذموم واضحى الواحد من الناس يشكو من قله دخله ولو كان كثيرا ومن كثره مصروفاته ولو كان اكثرها ليس محتاجا اليه وفي الناس من الهلع والجزع ما فيهم نتيجه لتردي احوال الاقتصاد العالمي وكلما سمعوا خبرا عن مشكله اقتصاديه كادت قلوبهم ان تنخلع وعقولهم ان تطير خوفا من امتداد ضرر ذلك ووصوله إليهم ولو ان ايمانهم بان الرزق من عند الله تعالى كان قويا وان الوجود خاضع لامره وقضائه وسائر على وفق سننه وحكمه لما اهمتهم قضيه الرزق اصلا ولما شغلوا بالدنيا عن الاخره وكما قيل في الرزق يقال ايضا في الأجل فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولما أصاب المسلمين ما أصابهم في احد من المصيبة والقتل وأظهر المنافقون مقولاتهم المرجفه وقالوا لو كانوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قال الله عز وجل جوابا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولما فرض الله جل وعلا الجهاد على المؤمنين وقال من قال منهم لما كتب علينا القتال لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا إلى أجل قريب قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيلة اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وفي سنن الترمذي ومن حديث أبي من حديث أبي من رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال جعل له بها حاجة فلا يملك الأجل كما لا يملك الرزق إلا الله جل وعلا فتوكلوا عليه عباد الله وثقوا به واعتصموا بحبله تفلحوا وتفوزوا فوزا عظيما وافعلوا الأسباب المباحة, وافعلوا الأسباب المباحة لكن لا تعتمدوا على هذه الأسباب بل على الملك الرزاق الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أغننا عمن عن أغنيته عنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وافقر عبادك اليك اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك فصنها عن المساله لغيرك اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره اللهم فرج هموم المسلمين وغمومهم اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واغن فقراءهم وفك اسراهم واقض ديونهم واجمع على الحق كلمتهم يا ذا الجلال والاكرام ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه